حميد الا ياتيكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح قوم لوط وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسله فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما ورسلتم به وإنا على في شك مما اعتدرونا. في الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاعطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا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 وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا وقد هدانا سبننا ولنصبرن على ما اديتمونا وعلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أول تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلك النظالمين ولا تكوم الارض من بعده ذلك لمن خاف مقام ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد مَمْمَمٌ وَيَسْفَا مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ومن ورائه عذاب الغليل مثال الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريق في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ أَنَّا عَنْهَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَى نَالَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِينَا صَبَرُنَا مَا لَنَا مِنْ محي شيطان لم ما قضي الأمر إن الله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من صردان إلا أن دعوتكم إلا أن استجبتم لي فلا تنوموني ونوم أنفسكم فلا تنوموني ما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 كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تغتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأنثال للناس لعلهم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 في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أَذَلُونِ عَمَّتَ اللَّهِ كُفْرَوْا وَأَحْلُو قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِإِسَاءَ الْقَرَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا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 والصلاة ويوفقوا مما رزقناهم سرّه. السماوات والأرض وأنزل من السماء ما آم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار